قدت الاسود عندي وبرت متنون وجدي وانت علاتي ونفقي في جو ما له الا بلغ له الودي برسالته الودي يعلم حالي في مصبو ودي أني من نشافي. اشردوا راح الرحيقه ارتج منو هججق ان يضع Should they start it? Bombing the hair. Out of إنني لك dak hajel wa muhiffadak wa rahin lil mahad ehlet bakfi ya bakfi ya عن yomni w entujarrabni tajjadam هاتيجي منهم بشارة لللقاء ندرك إشارة للمحب اليادي نفيد نفيد نفيد نفيد نفيد لما تانفق قبلنا شبه دا يوم واحد بشردة من دغية وقت جرتي يا مالا يا سيدي ونديروا الجو بو وجودك ليش تحرمنا وجودك تنسكوا عدنا وقت جرتي يا مالا يا سيدي i tæt udendørs og i